فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات سائحات عابدات سائحات أي بات وأبكر يا أيها الذين آمنوا قوءا فُسِقَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ نُغِيلٌ غُشِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوتون الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر ويغفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهَ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَكُولُونَ رَبَّنَا عزيز قدير يا ايغى النبي يجاهد الكفار والمنافقين وهل ضال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 لدخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب رب بني عندك بيتاً في الجنة إذ قالت رب بني عندك بيتاً في الجنة ونجم نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وماريا التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانطين